مُكِرَنتُ وَهُم مُتَكبِعون لاَا جََمَ أن اللهَّ يَعلملَمُ ماَا يُصِرونَ وَماَا يُعلِنون إِهُ لَا يحِبُّ الْ المُتَكبرِين وَإذاَا طِيلَ لَهُم مذاَا أَزَلَ رَبّكُمْ قون أَسَطير ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قابلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر علىهم سقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركاء الذين كنتم تشاقون فيهم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 ما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ شَكَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ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 فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَفِيءُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 مَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَخْرَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأُصِبَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ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 تالله لا تسالوا النعم ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشغلون واذا بشر احد بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 مقابلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزل عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء اِيْمَآ اَن فَٱحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِى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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي مِن كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي الرِّزْقِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِالنِّعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق مِنْهُ سرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِيَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين انهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ان هو ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الْكَذِبَ الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ می بَعْدِهَا مو ری یو مت تیل نفسی نفسی می ہری فكَفَرَتْ بِأَنُعُمِ اللهَّهِ فَأَذَا قَ اللَّ لِ بَاسَجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كانَوا يَصْنَعون وَلَ قَدِجَ أَهُم رَسُول مِهُم فَكَذذَّبُ فَخَذَهُمُعَذَابُ وَهُم طَالمونُون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 تم انسو ابھی تم کسو ان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 وَإِنَّ رَبكَ لا يَحكمُ بَْنَهُم يَومَ القِيياامَةِ فيِي م كانَوا فيِي يَغْتَِفُون أُدُ إ سَبِيِ رَبِّكَ بالِالحكمَةِ وَمَوعِظَة الحَسَنَ وَجادِلهُم بالَِّته